عشرة وربح وثلت طيب يعني الشكر بقى يقتضي النهاردة لاجتهاد بيه يا حمد هستروح بدري متعود سبع مرات فاتو مش نبقى لك سبع مرات ما جيت واللي قبلها جيت جيت فنس كنت أنا كنت عيانه ما جيت واللي قبلها كنت مسافر يعني يقى سبع مرات درس <تصفيق> فصل في الجمعة مش كده؟ اللي في ايه؟ ها؟ <تصفيق> في الجامع؟ الجامع والطرح؟ عقدي ولا ايه؟ الجامع اللي هو ايه؟ الجامع ده اسم بلد اللي هي ايه؟ اللي يا سيد سيد سمعنا الجامعة ده اسم المكان اللي هو ايه ها حقيت بعد عرفت بتروح فيه ها مزدلفة ولا جامعة وجامع كلها موقف وقفتها هنا كانت من من رئات مجمعاً كلها موقف فقال لك بيسع في حت ثم قال واجمع كلها موقف سعيتها هنا وبين الجبلين كله مسعى مش اكتب من كده بدليل لينا مش ليهم ما قالش يعني واللي عايز يقعد في حتة يقعد في مزدلفة ولا ف يراوح بيتهم يقعد هناك يبقى تيناك أهل كده؟ حبي. اه ولكن مش لازم تمشي على الخطوات اللي ميل يعني هتشوف الرجلية داست فين تدرس مكانها علاقة الطبور يقول الوهد المبرم يقول مش عارف ايه نا دا ايه في الجامعة جوز الجامعة بين الظهرة أي الظهر والعصر في وقت أحدهم ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت أحدهم في سفر قصر سفر قصر يعني لو القصر بتاعك مثلا في حتة ماذا كده أو القصر ده ها يا رب يا عمر كده المغرب, يعرف المغرب. يعرف يا أي المغرب يا يا احمد يا سلام المغرب ها بيقول حاجه لما حلل لهم الاعراب يعني نقول اي المغرب ولا ولا نسكنها في المغربي. المغربي او تسكنها <تصفيق> عشان عشان كده واجيبك هنا عشان ف... بين العشاءين ان المغرب ولا العشاء أي خدتوه يا ما بعد أي تفسيرية خدتوه خدتوه في حضوري قل له إيه خدتوش يمكن الدفع اللي أبليكم سهل في وقت أحدهما في سفر قصر يعني سفر يبيح القصر لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهرة حتى يجمعها إلى العصر إيه زيغ الشمس؟ زيغ الشمس واستواء الشمس بقى ده كلام ده حتى بالعقل يعني يعني زوالها زوالها عند استواء زيغها يعني انتقالها عن الاستواء أوه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد استوائها واستقرارها في الإيمان لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أزاغ الله قلوبهم طيب إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صل الظهر والعصر جميعا ثم صار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وعن أنس معنا يتفق عليه وهذا الحديث والله اعلم دليل على تخصيص قول النووي رحمه الله باستحباب ترك الجامع بانه في دار الاقامه القصير لا في سفر الانتقال أثناء الانتقال لا أقول باستحباب ترك الجامعة إما ما أقول يستحب أنه يجبع على هذا الشكل ولكن هو طبعا قال باستحباب ترك الجامعة وخروجا من خلاف الأحناف حيث حرموا الجامعة إلا في النسك في الحج قالوا ده جمع نسق من جمع سفر وأوجبوه وأوجبوا القصر في السفر وحرموا الإتمام يعني فقال بأنه القصر أولى وترك الجمع أولى ولكن مع الانتقال يعني مع السير قد يكون الجمع أولى يعني ولكن فيها بحث يعني لا نقطع بشيء فيها بحث ومؤقتاً يبقى أن يعمل بقول النووي أن أولف ترك الجامعة وقوله بالأولوية لا يعارض أنه أحياناً يبقى الجامعة أول يعني إن لم يأتي شيء جديد خاص يستحسن الجامعة ولا ترك الجامعة فترك الجامعة أول إذا كان دي زي دي يبقى ترك الجامعة أول إذا كان في حاجة تانية يعني مثلا مستعجلين وكونوا نصلي مرة واحدة يمكن المية تتقطع يمكن ما نلاقيش مية يمكن في واحد مريض ما يلحقش يمكن يفقد وضقه ومش ينلاقي مية بعد كده مثلا عايزين نلحق قبل الضلمة لأن العربية مثلا نرها الطفا يعني فيه معاني كتيرة تقتضي الاستعجال مثلا أو تقتضي أن إحنا نجمع الصلاتين لألا نتمكن من الصلاة بعد هذا أو لاحتمال أن يكسل بعض الناس ويتركوا الصلاة فيبقى الجمع أولى في الحالات دي كلها إنما لو لم يأتي شيء خاص يستدعي الجمع ويجعله حسنا أو يكون ترك الجمع فيه نظمة يبقى في الحالة دي ترك الجمع أولى والصلة في وقتها أولى رواه أبو داود تميق لحسن غريب كان يفعل مثل ذلك في المغرب والأشائر وعن أنس معناه متفق عليه ويباح الجمع بينما ذكر لمريض يلحقه بتركه أي ترك الجمع مشقة يبقى المريض ده طبعا في غير الإيه؟ السفر أما في السفر فهو جائز أصلاً للجميع للمريض وغير المريض يبدأ في الحضر وهذا مذهب مالك وطائفة من أصحاب الشفعية وغيرهم يعني الحنبلة وبعض الشفعية ومذهب مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم من حديث المعباس ولا عذر بعد ذلك إلا المرض الخوف ما فيش خوف ولا متر ولا سفر هاجم عليه يعني قاعدوا يتصوروا العذر فقالوا الظهر الإيه المرض يعني المرض في الحضر إلا لما أرد فيه يعني من المطر ومحومه يعني المطر الشديد ولكن تكلموا في البرد الشديد والحر الشديد والرياح والوحل والخوف وغير ذلك يعني من أسباب كثيرة يعني بعض العلماء طبعا قال إن احتاج هذا لمرض ولكن لم تعمل ليش تاني وبعض العلماء زي شيخ الإسلام قال إن وجد حرج في أداء كل صلاة فوقتها يجوز الجمع الإمام يأمر الناس بجمع الصلاة الحرج مشقه شديده يعني كانه قاص على ما ورد فيه النص امام امام المسجد اه طبعا امام المسلمين اقوى من امام المسجد وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض ولكن طبعا جمع المستحاضة ده قاله انه جمع سوري اللي هو يجمع بمعنى يصلي الصلاة دي في اخر الوقت الوقت التاني يدخل يصلي الصلاة التانية وجمع السوري ده جائز انما لا يجمع الناس عليه الا الامام فيه الحاجة التي يعني تدفع بها الحرب آه تبعا شيخ أسامة كحيل بكرة إن شاء الله بدل الأربع ولا بدل الثلاث بدل الأربع طيب بكرة إن شاء الله قضلت الدكتور أسامة كحيل للعرض يحضر هيبقى بكرة بدل الارب ماشي عمدين. ها؟ عمدين. اي حالة يعني نحضر وخلاص يعني مدى الاربع يبقى العمد اللي بيحضر يبقى بكرة بدل الاربع ان شاء الله وقد ثبت جواز الجمع المصحادات وهي نوع مرض ويجوز ايضا مرضع لمشقة كثرة مجاسة ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة واحد ما يقدرش يتطهر أو يتيمم لكل صلاة في سجل مثلا أو مريض ومش سهل تخول المي عنده أو ما بتقطع أو أي حاجة وعن معرفة وقت كأعمى ونحوه أعمى في صحراء ولا في سجن ولا حاجة مش هيقدر يعرف الأوقات الناس بتيجي وتروح مثلا عليه فمرة يقولوله وبعد كده مش هيلاقي حد يقوله فما يلاقي حد يقوله يجمع عشان بعد كده ما وش ضام ولعذر طبعا يعني ما فيش أذان وفي واحد في صحراء في سجن في غيره ولعذر او شغل يبيح ترك جمعة وجماعته اذا كان يبيح ترك الجمعه يبقى يبيح الجمعه تسلم ايدي كله ويجوز بيقول لعذر كخوفي على نفسي أو مالي او اهلي ويجوز الجمع لشغل يذهل الإنسان يبيح ترك جمعة وجماعة كما يخف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها فيباح له الجمع كما تقدم وهذه السابعة قال الشيخ ويجوز الجمع للطباق والخباز نحوهما ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع كما روى النسائي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تبعا دا القول اللي هو الشديد الشذوذ يعني الجامعة لغير الأعذار المذكورة شاز إذا كان لمرض نحن أو قليل ما قلنا الشاز يبقى قليل أما بقى الجامعة لغير هذا فهذا اللي اللي شاذ ولكن على كل حال لا يقصد بهذا المداومة واحد خبازه النمأ يتقفه بظروف معينة الخباز مشكلته ايه مشكلته انه لو ساب بعض أنواع الخبيز لو سابها مدة أكتر من اللازم تبوز لو عملها بدري تبلط بحط لها المواد الرفعة دي اللي هي بتطلع غازاتي يقوم ينفش العيش كده أو الخبيز أو تاني ولو سابها زيادة تبوز برضو يعني تطلع مش مظبوط فبيبقى هيروح مالك لأنه محدش هيشتري بقى هيدعى لي وده مش معناه بقى أنه يعمل الخبيز في أي وقت كان وأن يجي وقت الصلاة يلاقي نفسه تزنق في الوقت اللي لازم يخبز فيه يقوم خابز وتركز الصلاة ويجمع لا مش معناه كده طبعا معناه أنه في حالة خاصة نسي حصل حاجة أخرته استعمل ماده جديده ف ما ما ان بعد شويه يعني خميره مثلا نوع ثاني ف عملتش المطلوب ما خمرتش زي ما يقولوا الى بعد وقت معين حاجه زي كده الطباخ والخباز طباخ برده طبعا ممكن الاكل ايه يعجل منه او يتحرك كده فبيضطر انه يبقى اي مراعيه يعني ولكن يعمل حساب ليه لان الجمع ليهم حرام عند الجمهور لا يجوز عند الجمهور فيبقى الانسان ما يحاول يعني هذا الجمع ما امكن وان حصل يبقى في حالات نادره وقليله جدا ويكون هو مش متعمدها ويكون فيه مفسدها تحصل حقيقية ويباح الجمع بين الأشاقين خاصة لمطر يبلو الثياب الداه خاص بالأشاقين مش بالظهر والعصر بالظهر والعصر تبدن يا حرف والمطر ما يضرش أو يعني لمطر يبل الثيابة وتوجد معه مشقة والثلج والبرد والجليد مثله ولوحل وريح شديدة باردة لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وواه النجاد بإسناده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذب معباس عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانياً جميعا وسبعا جميعا ولأنه صلى الله عليه وسلم إزاي بقى صلى ثمانيا جميعا يعني إيه أه صلى ثمان ركعات مع بعض وصلى سبعة مع بعض الثمانية يقوا إيه الظهر والعصر والسبعة يقوا في مغرب من نجاده أحمد بن سليمان بن حسن بن إسرائيل بن يونس أبو بكر البغدادي الفقيه الحافظ شيخ الحنابلة بالعراق صاحب التصانيف مشهور بالنون نون والدال وكثيرا ما يصحف في بعض كتب الأصحاب فيبدل بالبخاري صاحب الصحيح يا من المجد للبخاري هم؟ <تصفيق> شوف يعني التصحيف موجود فعلا عندك <تبقى> ها لا, لا لا من نجاية تبتك ها رواه من النقط والدل تجي فرسي شوية الحاجة بتبقى شبه الراء او الخطات مبت. يبقى كده تمشي البخاري لأن الياء يعني يبعتبروها من التشكيل أحياناً فيسبوها قوله تعالى والليل إذا يسري في صورة إيه دي صورة الفجر مش كده إذا يسري كده رأى كده همم؟ في قراءة ونظري تتعلف فبشر عباد دي فيها قراءة ما علينا مهمة فاتيه ايه تتصحف البخار أو البخاري أو نحو هذا توفي أن الجدسان ثلاثمائة قال العليمي وكان يملي الحديث بجامع المنصور ويكثر الناس في حلقته وصنف كتابا في الفقه والاختلاف وهو ممن اتسعت رواياته واشتهرت مصنفاته الظهر والعصر وجامع المغرب والعشر ولكن هنا ما ذكرش السبب فالف المطر ده يختص بالمغرب والعشر انما المطر الخفيف ده ما يكفيش في الظهر والعصر انما يكون مشقه شديده ثلج بارد ورياح شديده وهل شديد المطر يبل الثياب, الثياب يعني الثياب يبقى ما هو اشد من هذا هذا السيطوره موجود الثياب توجد معه مشقه بالايه ايام البرد ايام البرد وبالليل ويبل السياب تبقى مشق انما بالنهار الجو يعني شمس قوي يعني نهار فمبيبقاش برد قوي يعني انما لو في ظروف اشد من كده يجوز في الظهر والعصر ده نا بيصلي الجماعه في المسجد ويجمع وطبعا ده من ما يصليها في البيت اه يدل برده على تاكد الجماعه في المسجد لانه يصلي الجماعه في المسجد يجمع ولا يصليش كل واحد في بيته لوحده ايه يدل على اهميه الجماعه الشديده يعني وفعله أبو بكر معمر وعثمان رضي الله عنه وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سابط يعني سقيفة كده يبقى برضه له أن يجمع بذلك وده فيه نظر الحقيقة كمجور بالمسجد يعني واحد موجود في المسجد نفسه ومن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة وقوله وله الجمع لذلك متعلق بما بعده وهو قوله ولو صلى في بيته والساباق سقيفة بين دارين تحتها طريق جمعه السوابيط وساباقات هو في ايه في حاجه تقول في مسجد طريقهم طريقه تحت سابات في مسجدن طريقه تحت سابات لأن الرخصات العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر يعني هنا طبعاً لما يجمع بالمجموعة كلها بيجمعوا معاها لو واحد يعني ما عندوش مشكلة بيجمع برضو عشان ما يتركش الجماعة لأن المشكلة هنا عامة والمقصود من الجماعة اجتماع الناس وترك الجماعة فيه المشكلة فلما تبقى فيه مشكلة عامة والإمام رأى من الجامعة جائز يجمع اللي ما عندوش مشكلة راخبة يبقى بيته مثلا لازق في المسجد أو يعني المسجد تحت بيته مثلا زي بعض الناس أو لازق فيها يخرج من هنا على هنا مش هنضر قوي معاه شمسية مش عارف ايه برضه ايه يجمع علشان ما دام جاز لمجموع الناس يجوز للي عذره خفيف او اللي ما عندوش عذر او كده يبقى كالسفر السفر يعني حتى لو ما كانش في خلاص بيجوز له قصر فقال ايه يعني ده قياسهم في, في الرخص او التقاليد امم يعني نزعلها قعدها والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية أو جمع تقديم من يقدم الثانية في الصليع مع الأولى لحديث معاذين السابق معاذ فين بشيك بشوفوه غماعه فإن استوياء فالتأخير أفضل ليه بقى أفضل لأنه أحوط وعمل بالأحاديث وليس على إطلاقه بل في الجملة قال الشيخ الإسلام في جمع المطر السنة أن يجمع المطر في وقت المغرب حتى اختلف مذهب أحمد هل يجوز أن يجمع المطر في وقت الثاني وقيل أن ظاهر الكلامي أنه لا يجمع وفيه وجه ثالث أن الأفضل التأخير وهو غلط وخالف للسنة والإجماع القديم وصاحب هذا القول ظن أن التأخير أفضل مطلقا وهذا غلط فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم بل ذلك بحسب الحاجات والمصلحة فقد يكون هذا أفضل وقد يكون هذا أفضل وهذا مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره وقال أيضا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغربة إلى مغيب الشفق بل هذا حرج عظيم على الناس وإنما شرع الجمع لألا يحرج لالا المسلمون فالظاهر من التقديم يعني أرفق وأدفع للمشقة <تصفيق> لا يعني إذا استوى الأمر يعني دلوقتي فيه مية وبالوقتي احنا قاعدين مش مشين ودلوقتي كذا طيب ما نصلي بقى نجمع التقديم مش عارفينه ايه اللي يحصل بعد كده واحد يتعب واحد يتعور من شجل المية ما تجيش من شعلك يعني انتهينا من القصة دي إنما نستنى التأخير لان في العصر هننزل برضو وفيه مية برضو وفيه كذا يعني استوى بقى التقديم والتأخر هنا لحالتين متشبهتين انما احنا مش هنصلي دلوقت مع ان احنا نزلين والمية موجودة ونجي على العصر لما ننزل تاني ننزل يعني نبطل ماشي السفر ونقف يمكن المية تطقطع يمكن يهجم علينا صائل يمكن حد يمرض يمكن تحصل ظروف يعني اي حاجة لا يعني على حسب الحاج والظن يعني واحنا مشيين دلوقتي بالتأخير أفضل اللي خلينا ننزل مخصوص ونجمع تقديمه بعدين نرجع ننزل تاني في الوقت اللي جاي لا خلاص نقطع المسال يبقى على حسب الحاجة نحسب نحسب الحالات ونشوف اللي على الناس إيه ها؟ في حالة الاستواء معنى برضو المبادرة بالأعمال ولكن حكاية الاحتياط دي لا تكون إلا فيما فيه الخلاف لأن لا الصلاة المقدمة باطلة أما مع التأخير فلا فيش شيء باطل ولكن لو قلنا بالإبطال لا خلاص ماذا أخذنا المذهب والماء يعني الأخذ بالمذهب المعتمد كاف إلا بعد الجاهل اللي مش عارف يبقى في الحالة دي ما يجمعش أحسن أو يجمع تأخير والأفضل بعرفات التقديم وبمزدلفات التأخير مطلقاً يعني ايه مطلقا لان ده فيه نسك فما ندورش على الاسهل والارفق والحكاية دي النسك انك تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وبعدين تدخل عرفق ده عبادة مناسك فالامام يجمع كده ما يدورش الارفق والاسهل ويقعد يقارن ويحسب حساباته وهو طبعا ظاهر أن ده الأحسن والأرفق وكل حالة إنما دي عبادة وكذلك تأخير المغرب إلى العشاء بمزدلفة يصلي هما معا بمزدلفة ده الأفضل ويصلي المغرب قبل ما يحط رحله أول ما يوصل مزدلفة يصلي المغرب وبعدين يحط رحله عايز يحش الحمام يتوضى تاني يعمل يعمله ويصلي العشاء على مهل ولكن الناس طبعاً دلوقت يبقى إيه، الأوتوبيس يعني مفيش رحلة أوه ولا حاجة يعني مفيش جمال ولا فيش حاجة فبتبقى يعني الأمور مختلفة. وترك وتركوا الجامعة فيه سواهما أفضل. ترك الجامعة أفضل الاختلاف فيه، قلنا الأحناف حرموه يشترط للجمع ترتيب مطلقا فإن جمع في وقت الأولى اشترت له ثلاثة شروط ميات الجمع عند إحرامها أي إحرام الأولى دون الثانية والشرط الثاني الموالاة بينهما فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفون عنه ويبطل الجمع بالتفريق يعني يقول بالتفريق بس الأول يقول لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولكن الجمع والمتابعة والمقارنة نسبي نسبي يعني إيه نسبي أه؟ آه لأنه ممكن يبقى حقتين في شهر واحد أو في سنة واحدة ويسمى هذا جمعاً يعني القرن هنا نسمي فيبقى الجمع هنا بمعنى أن جعلهما في وقت واحدة منهما يعني المقارنة حصلت في وقت إحداهما مش لازم الجمع يعني يبقى دي معادي على طول بدليل أنه يجوز التفريق بينهما في جمع التأخير كأن تكون إحدى الصلاتين في أول الوقت والأخرى في آخر الوقت ويسمى هذا جمع لأن معنى الجمع هو المقارنة نعم ولكن هنا توجد مقارنة لأنه الصلاتين في وقت احداهما فحصلت المقارنه فيعني لا نوافق على الدليل ده ما <تصفيق> هيقول بقى كلام شيخ الاسلام في الاخر <تصفيق> <تصفيق> ها عايز إيه بس لأنه عمل فيدخل في عموم إنما الأعمال بالنيات وكل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها وقال شيخ الإسلام لا يفتقر الجمع إلى نية عند جمهور أهل العلم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد وعليه تدل نصوصه وأصوله قال وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ننتبه إلى أن عدم اشتراط النية هذا في جمع التقديم وحده أما اشتراط النية في جمع التأخير فهذا واجب بإجماع وجود المية في جمع التأخير واجب بالإجماع لأن معنى عدم وجود المية أن اكتركت الصلاة لا تني أن تصليها ولا أن تجمعها أنت لا تبالي به فإن كنت ناسيا موضوع الصلاة أصلا أنت ناسيا ننسي موضوع الصلاة نسيت موضوع المبريب ده خالص لما دخل وقت العشاء هل هذا جمع ليس جمع إنما صلاة قد نسيتها في الحالة دي تقضيها بقى مش مسألة جمع نعم. تقضيها خلاص بأحكام القضاء العادية بقى ما جمع هنا لم تنوي الجمع النوية الجمع باد اسمه جمع ما نويتش الجامعة وتأثم طبعاً إن تذكرت الصلاة فلم تريد أن تصلي في الوقت ولم تريد ان تجمع هنا تركت الصلاة عندها ما يعني معناه ترك الصلاة عندها بعد سبب ظروفها ها؟ بعد سبب ظروفها أن توفر ظروف صلى وتوفره هيجمع هيجمع هيجمع بس ما يسيبش الظروفها يعني لازم في الوقت ينوي الجامعة لانه ما يهملش شأن الصلاة لدرجة ان الوقت يفوت وهو مش داريان بالدنيا اللي فيها دا يبقى لما يدخل الوقت يأما ينوي الصلاة او ينوي الجامعة فاذا كان مش عارف لسه المياه ما جاتش لسه بتاع ينوي الجامعة بقى وخلاص ان جت المياه وصلى في الوقت محدش هيزعم منه الصلاة صحيحة يعني ايه لما وقت الاولى لما يدخل الوقت وقت الصلاه ينهي هيعمل ايه ما انساش بس هي قبل خروج وقت الاولى بمدده يتمكن فيها من اداء الصلاه يعني التطهر واداء الصلاه نفسها وكده له ان يؤخر الميه له واه واه شوفوا بيقول الشيخ رسام كحيل قال الافضل ان يجعل الميه في أول الوقت عشان ياخذ ثواب التبكير ولكنه هو طبعا يعني ترك الجمع اولى ترك الجمع اولى فأنا مسافر ومفيش مية فبيقول والله لو جات المية أو لو قابلنا مسجد نصلي في الوقت مفيش منع بقى أنه يتأخر شوي لأن التأخير هنا هو وقت ثابت التبكير التأخير رزبا عنه إنما لو أهماله واقب يعني المية موجودة والمسجد موجودة وكل حاجة وهو لا بيصلي ولا بينوي الجامعة دي معلش يبقى الافضل انه ياخد ثواب التبكير وينو من بدري ان مالها لسه ما اتكلمناش على المولى كل ده في الميه طيب يبقى هو معنى عدم اشتراط الميه في الاولى انه صلى الظهر ثم تراء له ان يصلي العصر بعد ما صلت دهر قالتا ما صلي العصر بالمرة ده يمكن مع الحقشة صليه في الطريق يروح علينا الطيارة في الأوتوبيس في بتاعه هل يجوز له أو لا يبقى على قول الشفعية والحنبلة لا يجوز انما على قول من ذكرهم شيخ الإسلام يجوز أن يصلي كل ده مجيبش سبت المولاة يفتكر بعد صلاة الظهر على طول في الحالة دي عيد ايه فيش حاجة اسمه يعيد الاولى يصلي بقى العصر فوقتاه ما نواش في الظهر يصلي العصر فوقتاه راح عليه خلاص هو حديده يصلي الظهر وترى اليوم قدي العصر اه جامعة اخديم يعني ايوه طبعا انا قل الحنبل وشي لا يجوز ما تمكنش ان هو يصلي العصر اصلا مفيش حاجة يسمون ما تمكنش يأثر لازم يصلي المنع من الصلاة دي مسألة تمير او عجز عنها من غير ما يتعاطى سبب العجز انما في الحلقة دي مثلا ما يجزلوش السفر اللي يضيعها لصلاة العصر مثلا <تصفيق> يعني واحد ما عارف انه مش متوضي وهيركب ومش هيلقي مية ومش هينزله في الوقت يبقى حرم عليه السفر ده ما ينشئه كده ما هيضيع الصلاة هيتعاطى ما يسبب تضيع الصلاة وقد فعل هذا عمدا فإنما على مذهب ما اللي اشترت النية يجمع خلاص ما نواش ما نواش وطبعا الشفعية قالوا يشترط أميانوي قبل فراغه من الأولى أما الحنابلة فقالوا هنا يشترط أميانوي عند إحرامه بالأولى يبقى كم مذهب قبل عند إحرامه بالأولى قبل فراغه من الأولى من الأولى يعني قبل ما يسلم من الأولى لو ترأى لي أسماء الصلاة جزله نية الجامعة لا تشترط النية اصلا طبعا الشيخ أسامة شافعي وبيحب ابن القيم شوية فطبعا الشفعية اشترطوا إيه قبل فراغية من الأولى ابن القيم طبعا ما شرتش النية خالص فاختار هو انك تنوي عنده تكبيرت عارف على اي ميل يعني يعني هو شفعي قيمي هنا لا شفعية ولا قيمية ولا اي حاجة هو كله. كله ايه بقى دي موضوع المية فالمختار طبعا عندنا ايه بقى ايه المختار عندنا؟ النوم؟ ها؟ شيخ الإسلام هو المختار؟ هو المهدي المهدي منتظر ها ما ذهب شيخ الإسلام هو المختار؟ طيب مسألة الموالاة بقى وشرط الثاني الموالاته بينهما طبعاً الأول قال الترتيب وقال واشترت للجمع ترتيب مطلقة يعني يبقى في وقت في التقديم والتأخير ذكره أو نسيه وهو الصحيح من المذب وعليه جماهير الأصحاب يعني بخلاف سقطيب النسيان في قضاء الفوائد والترتيب أن يبدأ بالأول بالأولى لأن الوقت لها والثانية تبع فلوصل لها قبل الأولى لم تصح ولكن ده في التقديم ويشترط الترتيب مطلقا لأنه في قضاء الفوائد يشترط الترتيب عندهم بشرط الذكر وفلو ناسي يسقط الترتيب لو ذكر يلزم الترتيب أما هنا فيلزم الترتيب مطلقا ولكن هذا في وقت في الجمع التقديم والله أعلم أنه فيه جمع التأخير ففيه نظر لأن الترتيب لا يجب والله أعلم عند الشافعية ولا الموالاة الشافعية حتى قاله في جمع التأخير لا يجب الترتيب ولا الموالاة إنما الواجب المية إن في وقت الأولى وده متفق عليه فكانهم ما اشترطوش زي شيخ الاسله في التاخير لان اشترط 100 في الايه في الاولى ده يعني ما يخالفش قوي طيب الشرط الثاني الموالاه والمفروض الثالث بقى لان الترتيب شرط برده طيب بيقول بقى لأنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بينهما ولا بينهم وترك الراتبة ترك السن الراتب وفرقت بين الشعين فصلت أحدهما من الآخر طيب ولا يحصل ذلك مع التفريق بخلاف اليسير في النوم ومعفوه عنه وصحاعة في المون والشرح أنه راجع إلى العرف وذكر الشيخ أن كلام أحمد يدل على أن الجمع عنده والجمع في الوقت فإن لم يصل إحداهما بالأخرى كالجمع في وقت الثانية على المشهور في مذهبه ومذهب غيره وأنه إذا صلى المغرب في أول وقتها والعشاء في آخر وقت المغرب حيث يجوز له الجمع جاز ذلك وأنه نص على نظير هذا فقال إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس دعوان ده مش, مش دليل المسجد جنب البيت ولا حاجة وهذا نص منه على أن الجمعة هو الجمعة في الوقت لا تشترط فيه المواصلة لا ده مش نص منه بقى ولا حاجة معلش يعني شغل الإسلام وكل حاجة بس يعني ده مش نص الحقيقة لا المكان وما فيه حدش قال ان فيه مانع ان يمشي دقيقة ولا دقيقتين يروح المسجد وقال والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية فإنه ليس في ذلك حد في الشارع انتهى يبقى هنا دليله نفي الايه نفي الدليل فيش دليل على الحد يعني نفي الاعتبار وفي الصحيحين وفي الصحيحين في قصة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بمجدلفة بعد أن صلى المغرب أن أخى كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمة الصلاة ولكن ده كان في جمعة إيه جمعة التأخير في جمعة التأخير قالوا ما يدرش حاجة تفرق ما فيش مولاة إنما في التقديم فيها نظر شوك نحن مفيش أي فرق. لا فيه فروق بس ممكن نقول يعني الفروق مش مؤثرة وإن التقديم كالتأخير أو يشبه التأخير آه ولكن قد يقال أنه لا يشترط المولاة في التأخير طبعًا بالدليل يعني قبل الايه الاذله للاستذات العقليه بالنص اللي بفعال كده صلى الله عليه وسلم اه وان كان ما اخرهاش قوي انما ياخرها يعني اخرها شويه اكتر من اللي بيقولوه ويقولوا ان ده يختص يعني بال يختص ب... لا يختص بالتاخير يعني على إنه لم يرد لم يرد التفريق في السنة في التقديم ولو جاز لبيانه صلى الله عليه وسلم أو فعله أو نحو هذا مع تكرر الجابع منه صلى الله عليه وسلم وقد يجاب عن هذا بإنه لم يرد أنه لم يفرق كما أنه ورد يعني لم يرد أنه فرق ولم يرد أنه لم يفرق ولكن يبعد أنه يفرق ولا ينقل يبعد يبعد من يفرق ولا ينقل ولا ينقل يبعد أنه لا ينقل يعني في الغالب ينقل أنه يعني عمل أشياء بين الصلاتين ثم يعني وطبعا يعني إذا قام المؤذن للصلاة الأولى وصل للناس المتوقع أنه إيه يصلي الصلاة الثانية ما فيش حاجة تدعو إلى التفريق يعني ويبقى ممكن ندعي أن التفريق هنا للنسك أو للتأخير ثم هو ترك السنة الراتبة أخرى ولو كان التفريق جائزا لعله كان صلى الراتبة بتاعت الأولى وبعدين صلى الثاني على كل حال يعني كلام شيخ الإسلام محتمل ولكن مش قوي مش قوي قوي مش جازم كده معه ده مورد ايه يعني انما النووي قال هو انما حديث الحديث ده تحديد ايه ايه الحد اللي ورد في الصدمة ده تحديد كده تحديد وضع حد يعني التأخير قد ايه المسموح بيه مرة ورد في التقديم انه اقام الصلاة قالوا خفيف كمان قالوا وضوء خفيف وفي التأخير ورد بنه عمل حاجات تانية أكثر من كده هنا ممكن يعني نفرق بين التقديم والتأخير كما فعل الشفعية فنقول بقولك بخده استدله الفعل وممكن نقول فرق بين التقديم والتأخير وناخد بقول شيخ الإسلام طيب مهلسة بقى هم شوفه بخلاف اليسير فإنه معفو عنه ويبطل جمع براتبة يصليها بينهما أي بين المجموعتين لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل كما لو قضى فائتة وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جائز هنا رأى ممكن يصلي صلاة سريعة تاخدش وقت تكون في الوقت أقل من أزهان ووضوء خبيه هو جنس الصلاة بينهم يبطر حتى في التأخير ولو قلنا بعدم وجوب المولاة برضو عنده الحكاية دي صعبة شوي وطبعا هنا ما فرقش بين التقديم والتأخير في وجوب المولاة يعني الشفعية قالوا لا تجب المولى في بدليل حديث مزدالفة إنما هنا الظاهر مشددين أول ولكن على كل حال قال إلا الصلاة تصلي وخلاص ما فيش ولكن في التأخير ده وصليت إيه اللي هيحصل هنا كل ده في تقديم ها؟ ده namespace female ايوه اه اه كل ده في التقديم يبقى كانه لسه بقى مجابش التاخير وده انا مش منتبه مش منتبه دي فاكر ان الكلام عام ويبقى كده التقديم والتاخير يبقى هنا ده في التقديم بس كل ده في التقديم ها ها الترتيب مطلقاً يعني سواء نسيه أو ما نسيهوش أيها كلمة مطلقاً هنا مش يعني في التقديم والتأخير كلمة مطلقاً يعني سواء كان ناسي الترتيب أو مش ناسي الترتيب لابد من الترتيب تشمل الاتنين لأنه ما تشمل الاتنين بالسياق بقى. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى لأن افتتاحها الأولى موضع أنية وفراغها وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجامعة وتشيل Lightning الفصل اللي بعد فراغها تضطها عبليها لأن افتتاحه الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجامعة يبقى العذر باقي حتى افتتاح الثانية يعني كان حقه قال حتى انتهاء الثانية ولا يشترد دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غاية بخلاف غاية وفي المطر بس وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح وفي, وتصح وفي الثانية يتمها نفلا طيب بقى هنا بقى ايه وان جمع في وقت الثانية اشطلط له شرطان نية الجمع في وقت الاولى لانه ما عن ذلك بغير ميات صارت قضاءا لا جمع ان لم يضيق وقتها عن فعلها لان تأخيرها الى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافر رخصة انضاق يلزم بقى الايه النية طبعا لو نوى بعد تضيق الوقت حصل الإثم خلاص لأنه ترك بغير نية لحد ما بأش في وقت كف والثاني استمرر العذر المبيح لدخول وقت الثانية فإن زال العذر قبله لم يزوج الجامع لزوال مقتضيه كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع يعني المسفر ايه؟ وهو ناوي الجامع وصل بلده وهو في وقت المغرب يصلي بقى المغرب يأخرها ليه؟ ولا بعث بالتطوع بينهما ولو صلى الأولى وحده ثم السنية إماما أو مأموما أو صلىهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح يبقى هنا بقى ايه؟ كل الصور دي صحيح وكده انتهينا من صلاه السفر فيما تقديمه بشكل يعني السلام ده والله اعلم ملوش يعني ملوش هو عند السلام الاولى مش عارف يعني ايه يعني ايه يا يعني ما روش في الجامعة ما هو القول القليل وما هو القول الشاز الجامعة غير الأعذار المذكورة قليل وغير ذلك شاز إنه نجمع لغير المطر السفر والمطر والخوف ويعني يجمع في الحضر من غير مطر ده قول قليل اللي هو للمرض يعني الأكثرين على خلاف للمرض ونحنه يعني العذر القول الشاذ ان كل بقى ما فيه في الإسلام وقول ما نقل عنهم ما نقل عن مالك وعن بعض الحنبلة وبعض الشفعية يعني فما ماشي الحل بس ما يعتدش يعني يكون الحاجة النادرة القليلة الرجل سل الظهر في القاهرة مع الجماعة وسوف يسافر بعد صلاة الظهر فهل يجوز أن يجمع العصر مع الظهر علما بأن العصر سوف يؤذم عليه في طريق السفر أو عند وصوله إلى مكان سفره يعني هو بوقتي هل يجمع عليه هل العصر هيروح عليه يعني الجمع في الحضر لا يجوز إلا للضرورة أو الحاجة فإذا كان هيروح عليه العصر أو يخشى أن يروح عليه العصر يعني ممكن إنما لو هي يؤذن عليه ويصليه يعني يمر على مسجد أو هيروح للبلد اللي هيروحها كل وقت متسعة إنما إفرد إنه مش هيلحق مش هيلحق يصليه بقى ده ما عنده عذرة اه يقدر يدخل يلحق في وقت الاقتراف طيب يعني يجمع ولا ما يجمعش يجمع يجمع فيه السفر اه في الحضر يعني اللي خشف اوقات الصلاه يجمع ان لم يخشف اوقات الصلاه يصلي في الوقت حتى لو كان وقت الاضطرار ما اسمه وقت الاضطرار عشان كده تذكرة وحيكتب تذكرة يعني دي تذكرة بيها المباراة معاد عقد زواجي يوم بمعة ها؟ ومشي ولا هيلة؟ وكان قاعد هناك بعيد ساعة قال, قال يعني بقى ايه بيقول لنا احضره قال كده يعني بيقول لنا احضره يوم الجمعة 29 ستة الساعة اثنين ظهره يعني معناه ايه معناه محدش ايه على طولة مش كده من اللي يجيله الساعة اثنين ظهره انا بمسجد الصديق بمساكن شرطه يعني لازم يكونت تصلي في شرطني انا ما تجيش مين اللي يلحق الساعة اثنين فعز الموت اعملها حتى بعد العصر ها تقول ايه ما يا ابني ما قلتلك اعمل الفرح في حتة تانية في در الارقم في اي حتة هشام سعيد طبعاً العامل العاملة دي مسجد الصديق يوم الجمعة الجاية مش كده؟ الجمعة الجاية الساعة 2 ظهراً في مسجد الصديق هتجيب لهم بقى حاجات ساعة بقى و... ولا هتعمل ايه يعني ولا شوكالتاية كده وخلاص هليجب الازان والاقامة لكل صلاة في الجامعة لا يستحب الاذان اذان واحد واقمتين هل يجوز ام ينوي المأموم بنية الامام في الجمع ايه ينوي بنية ويعني ايه ده بيصلي صلاة تانية مسلا نعم بفهم ان هو ينوي لو امام جمع هيتبع معاه اما جمعاش هيتبع يعني لو جمع الإمام لجمعت ماشي وعلى مذهب شخ الإسلام اللي أصلا من الشرط محمد الله صلاته السلام واسمينه اللهم أرينا حق حقنا الزقنة تبايا عليهم وأرينا برطل الله طلب وزقنا اجتناده اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوم الله تفرقنا من بعدهم عصورا ولا تجعل فينا شقيم ولا محلولا اللهم أعطي نفوسنا تقوىها وزكيها أن تخير من زكاها أن توليها ومولاها نحن ما قلناه برحمتك نستغيث أصلح لنا شأنانا كلها ولا تكينا إلا ألفوسنا طرفت عينا أبدا نحن ما قلناه برحمتك نستغيث أصلح لنا شأنانا كلها ولا تكمل إلى نفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من الناس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دلينا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها عادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوم اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوم متصدقا من بعده معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروم اللهم بارك في حبنا فيك اللهم بارك في حبنا فيك اللهم بارك في حبنا فيك واجعل خالصا لوجهك والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم على الخير والسلام اللهم اجمعنا على الخير والسلام اللهم اننا نشهدك اننا نحب هؤلاء الاخوين فاجعل بيننا في الدنيا والآخرة على خير والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وحدنا سبله السلام والهمه تقوى واصلح لنا ديننا ودنيانا برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه Haina kalom hurram,